فعلى الرأس شيء ويرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا than me. تخرج على قومه من المحراب فأوخى إليهم أن سبحون واتقذت من دونه محجابا إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكي من قصيا <تصفيق> Amen. <tries> فإما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم yeah no. فأشارت إلي What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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وَتٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ف م المؤمنون مُؤ مَِ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا بن <تصفيق> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 126. <تصفيق> قالوا وما كان لهم Does that وما بدلوا تبديلا وما ليجزي الله بل منام وكفى الله الذين كفروا بعيظهم لم ينالوا خيرا وكان الله قوياً عزيزاً What well, أن غرة كم ودياره Allah What, النساء <تصفيق> mm uh -huh. وانكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات والصادقين والصادقات والصابرين وظ لفضيله الدكتور